وكأي من قرية هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينه من ربه كمن جِئْنَا لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَاءٌ تبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهاهم من عسل مصفا ولهم فيها من كل ثمرات ومقفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ما أنحمى من فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى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 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَلَمَّا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ